الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخرة هم كافرون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 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أَمْرَهَا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذَلِكَ تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان بما أرسلتم فإنا بما ارسلتم به كافرون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 ما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى, فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Allah